تَتَّبَعُونَ مُوسَىٰ بِقَوْلِنَا مُخَفَّفًا ۗ أَلَا تَقُولُونَ بِإِنَّنَا رَسُولُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَآتَيْنَا ۖ وَمَا سَلَّمْنَا عَلَيْهِمُ الْأَجْرَ إِلَّا عَلَىٰ عِبَادٍ عَدْلِينَ ۖ بِكُلِّ in one of وَآمَنُوا أَجْمَعُهُمْ إِلَّا أَجْمُسَ مِنْ الْغَافِرِينَ ثُمَّ نُؤْمِنُ لَهُمُ الْآخِرَةَ وَهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مُلَاقُوهُ فَسَاءَ مَا طَغَوْا عَلَى دِينِهِمْ إِنَّ مِثْلَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ لَمَّا أَصْحَابُ الْأَنْكَبُ تَنَازَلُوا إِذْ قَالُوا of what I know. اقربين. واختب جلال حتى لمن اتمنى من المؤمنين. فان عصر ترقل لني بني مما تعملون. وتوتل على العزيز الرحيم الذي يرات حين تقوم. وتقلبك الساجدين. انه هو السميع العليم. هل منذركم على ما تنزل الشراطين. كل افقاق النبي من لِكُنْ يَا الْمَلَأُ الْمُقَنَّطُ لَا يَحْتَمِلُ نَبِيُّ سُلَيْمَانَ وَفَضْلُهُ وَهُمْ لا على الرياء واطني مسلمين قالت يا أيها الملاو اطني في أمر ما دون ما طع تنم حتى نشرم قالوا رحول قوتي وارو رأسنا جديدا والاموي ليك ما نقول ماذا تقول قالت إنك منك ينادك على قومك سدو قالوا جارو أعزك أهنيك أتلم وقلاني يفعل فلما جاء أسرع ما نطلع لكم كونان بمالهم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل آتوا بهذي لكم نفرحون ارجع إليهم فلنأتهم لهم بجرود فاقبل لهم بها ونفرج لهم منها أهلة رو تونه